أو موعظة من ربه فانته فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الزبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون